أإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادكم فَمَا ما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتينا بعذاب الله فما كان جواب قومه إلا أن Qal u'tina اللَّهِ azaabil lahi in